بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقة والبكاء الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ذكر البكاء من فشة الله وثوابه حدثنا عبد الله بن خيران قال أخبرنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي فريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجو النار من بكى من فشة الله حتى يعود اللبن في الضرع لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في من خري عبد أبدا حدثني بن أيوب قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثله وإن كان مثل رأس الدباب من فشة الله ثم تصيب شيئا من من حر وجهه إلا حرمه الله على النار حدثني زيد بن إسماعيل مولى الأنصار قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثنا محمد بن سمير الرعين عن أبي علي الجنبي عن أبي غيحان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترى النار عين لا ترى, لا ترى النار عين بكت من خشية الله ولا عين سهرت في سبيل الله حدثني أبو جعفر الكندي قال أنبأنا يوسف بن الغرق عن أيوب الحبطي عن نفيع بن الحارث الهمداني عن زيد بن أرقم قال, قال رجل يا رسول الله بما أتقي النار قال بدموع عينيك فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا حدثني محمد بن الفسين قال حدثنا إبراهيم بن سكرية القرشي قال حدثنا بشر بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عين بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا زكريا بن عدي عن علي بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة من دم في سبيل الله وقطرة دموع أطرت من عين رجل في جوف الليل من خشية الله حدثنا خالد بن خداش قال حدثني صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال خرأت في مسألة داود صلى الله عليه قال إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وزنتيه قال جزاؤه أن أحرم وجهه على لف النار وأن أؤمنه يوم الفزع حدثني علي بن مسلم قال حدثني عون بن عمارة عن أيوب وهو أبي أميه عن زياد العنبري أن الله تباك وتعالى قال وعزتي لا يبكي عبد من خشتي إلا أجرته من نقمتي وعزتي لا يبكي عبد من خشتي إلا بسم الله الرحمن الرحيم أخصر مختصرات يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السابع يقول رحمه الله فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عدق راهن وتأخذ قيمته منه رهنا وهو أمانة في يد مرتهن وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه وإلا اجبر تأثيما هو اللوم والإنكار سلاما سلاما سلمنا سلاما إثر سلام سدر شجر من شجر العظاه ذي ورق عريض مدور مخضوض أزيل شوكه طلح شجر من شجر العظاه واحده طلحة كثيرة الظل من التفاف أغصالها منضود متراص متراكب بالاغصان وظل ممدود لا يتقلص كظل الدنيا وماء مسكوب مصبوب لهم قطوعة ولا ممنوعة دائمة مبذولة لهم وفرش جمع فراش وهو ما يفرش مرفوعة على الأسرة ولا وجه لهذا القول منه إلا محض النصيحة وإلا الشفقة فقال الرجل وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر معها الشعر لا جلست لك على مائدة ما حيت ولا حكيتها عنك ما بقيت فلم يدري الناس أي أمري معاوية كان أحسن وأجمل تغافله عنه أم شفقته عليه فكان هذا جزاؤه منه وشكره له ثم قال وكيف أطعم من إن رأيته يقصر في الأكلة فقلت له كل ولا تقصر في الأكل قال ولم فطن لفضل ما بين التقصير وغيره وإن قصر فلم أنشطه ولم احضه قال لولا أنه وافق هواه ثم قال ومد رجل من بني تميم يده إلى صاحب الشراب يستسقيه وهو على خوان المهلب فلم يره الساقي ولم يفطن له ففعل ذلك مرارا والمهلب يراه وقد أمسك عن الأكل إلى أن يسيغ لقمته بالشراب فلما طال ذلك على المهلب قال اسقه يا غلام ما أحب من الشراب فلما سقاه استقله وطلب الزيادة منه وكان المهلب أوصاهم بالإقلال من الماء والإكثار من الخبز قال التميمي إنك لسريع إلى السقي سريع إلى الزيادة وحبس يده عن الطعام فقال المهلب الهي عن هذا أيها الرجل فإن هذا لا ينفعك ولا يضرنا أردنا أمرا وأردت خلافة وقد علمت أني دون معاوية ودون المهلب بن أبي صفره وأنهم إلي أسرع وفي لحمي أرتع ثم قال وفي الجارود بن أبي سبرة لكم واعظ وفي أبي الحارث جمين زاجر فقد كانا يدعيان إلى الطعام وإلى الإكرام لظرفهما وحلاوتهما وحسن حديثهما وقصر يومهما وكانا يشتهيان الغرائب ويقترحان الطرائف ويكلفان الناس المؤنى الثقال ويمتحنان ما عندهم بالكلف الشداد فكان جزاؤهم من إحسانهم ما قد علمتم قال ومن ذلك أن بلال بن أبي بردة كان رجلا عيابا وكان إلى أعراض الأشراف متسرعا فقال للجارود كيف طعام عبد الله بن أبي عثمان؟ قال يعرف وينكر قال فكيف هو عليه؟ قال يلاحظ اللقم وينتهر السائل قال فكيف طعام سلم بن قتيبة؟ قال طعام ثلاثة فإن كانوا أربعة جاعوا قال فكيف طعام تسنيم بن الحواري قال نقط العروس قال فكيف طعام المنجاب بن أبي عيينة قال يقول لا خير في ثلاث أصابع في صحفه حتى اتى على عامة أهل البصرة وعلى كل من كان يؤثره بالدعوة وبالأنسة والخاصة ويحكمه في ماله فلم ينج منه إلا من كان يبعده كما لم يبتل به إلا من كان يقربه وهذا أبو شعيب القلال في تقريب مويس له وأنسه به وفي إحسانه إليه مع سخائه على المأكول وغض طرفه عن الأكيل وقلة مبالاته بالحفظ وقلة احتفاله بجمع الكثير سئل عنه أبو شعيب فزعم أنه لم ير قط أشح منه على الطعام قيل وكيف؟ قال يدلك على ذلك أنه يصنعه صنعة ويهيئه تهيئة من لا يريد أن يمس فضلا عن غير ذلك وكيف يجترئ الضرس على إفساد ذلك الحسن ونقض ذلك النظم وعلى تفريق ذلك التأليف وقد علم أن حسنه يحشم وأن جماله يهيب منه فلو كان سخيا لم يمنع منه بهذا السلاح ولم يجعل دونه الجنن فحول احسانه اساءه وبذله منعا واستدعاءه اليه نهيا قال ثم قيل لابي الحارث جمين كيف وجه محمد بن يحيى على غدائه قال أما عيناه فعينا مجنون، وقال فيه أيضاً، لو كان في كفه كر خردل، ثم لعب به لعب الابلي بالأكرة، لما سقطت من بين يديه حبة واحدة، وقيل له أيضاً، كيف سخاؤه على الخبز خاصة؟ قال، والله لو ألقي إليه من الطعام بقدر ما إذا جدس نزف السحاب لو ثر ما تجافى عن رغيف وكان أبو نواس يرتعي على خوان إسماعيل بن نيبخت كما ترتعي الإبل في الحمض بعد طول الخله ثم كان جزاؤه منه أنه قال خبز إسماعيل كالوشي إذا ما شق يرفى وقال وما خبزه إلا كليب بن وائل ليالي يحمي عزه منبت البقل، وكان أبو الشمقمق يعيب في طعام جعفر بن أبي زهير وكان له ضيفا، وهو مع ذلك يقول رأيت الخبز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب، وما روحتنا لتذب عنا، ولكن خفت مرزأة الذباب، وقيل للجماز رأيناك في دهليز فلان وبين يديك قصعة وأنت تأكل فمن أي شيء كانت القصعة وأي شيء كان فيها قال قيء كلب في قحف خنزير وقيل لرجل من العرب قد نزلت بجميع القبائل فكيف رأيت خزاعة قال جوع وأحاديث ونزل عمرو بن معدي كرب برجل من بني المغيرة وهم أكثر قريش طعاما فأتاه بما حضر وقد كان فيما أتاه به فضل فقال لعمر بن الخطاب وهم أخواله لآم بن المغيرة يا أمير المؤمنين قال وكيف؟ قال نزلت بهم فما قروني غير قوس وكعب ثور قال عمر إن ذلك لشبع. وكم قد رأينا من الأعراب من نزل برب صرمة فأتاه بلبن وتمر وحيس خبز وسمن سلاء فبات ليلته ثم أصبح يهجوه كيف لم ينحر له وهو لا يعرفه بعيرا من ذوده أو من صرمته ولو نحر هذا البائس لكل كلب مر به بعيرا من مخافة لسانه لما دار الأسبوع إلا وهو يتعرض للسابلة يتكثف الناس ويسألهم العلق وسأل زياد عن رجل من أصحابه فقيل إنه لملازم وما يغب غداء الأمير فقال زياد فليغبه فإن ذلك مما يضر بالعيال فألزموه الغب فعابوا زيادا بذلك وزعموا أنه استثقل حضوره في كل يوم وأراد أن يزجر به غيره فيسقط عن نفسه وعن ماله مؤونة عظيمة وإنما كان ذلك من زياد على جهة النظر للعيالات وكما ينظر الراعي للرعية على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال الحسن تشبه زياد بعمر فأفرط وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس فجعلتم ذلك عيبا منه وقال يوسف بن عمر لقوام موائده أعظم الثريده فإنها لقمة الدرداء فقد يحضر طعامكم الشيخ الذي قد ذهب فمه والصبي الذي لم ينبت فمه وأطعموهم ما يعرفون فإنه أنجع وأشفى للقرم فقلتم إنما أراد العجلة والراحة بسرعة الفراغ وأن يكيدهم بالثريد ويملأ صدورهم بالعراق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الطعام الثريد ومثل عائشة في النساء مثل الثريد في الطعام ولعظم صفة الثريد في أعين قريش سموا عمرو بن عبد مناف بهاشم حين هشم الخبز واتخذ منه الثريد حتى غلب عليه الاسم المشتق له من ذلك وقال عوف بن القعقاع لمولاه اتخذ لنا طعاما يشبع فضله أهل الموسم قلتم فلما رأى الخبز الرقاق والغلاظ والشواء والألوان واستطرف الناس للون بعد اللون ودوام أكلهم لدوام الطرف وأن ذلك لو كان لونا واحدا لكان أقل لأكلهن قال فهلا جعلته طعام يد ولم تجعله طعام يدين فقلتم اتسع ثم ضاق حين أراد إطعامهم الثريد والحيس وكل ما يؤكل بيد دون يدين وابن القعقاع عربي كره لمولاه أن يرغب عن طعام العرب إلى طعام العجم وأراد دوام قومه على مثل ما كانوا عليه، وعلى أن الترفه تفنخهم وتفسدهم، وأن الذي فتح عليهم من باب الترفه أشد عليهم مما أغلق عليهم من باب فضول اللذة، وقد فعل عمر من جهة التأديب أكثر من ذلك، حين دعي إلى عرس، فرأى قدرا صفراء وأخرى حمراء، وواحدة مرة، وأخرى حلوة وواحده محمضة فكدرها كلها في قدر عظيمة وقال إن العرب إذا أكلت هذا قتل بعضهم بعضا أما قوله الفتى لا يكون نشالا فالنشال عنده الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتتام القوم والنشاف الذي يأخذ حرف الجردقه فيفتحه ثم يغمسه في راس القدر ويشربه الدسم يستأثر بذلك دون اصحابه والمرسال رجلان احدهما إذا وضع في فيه لقمه هريسه او ثريده أو حيسه او ارز ارسلها في جوف حلقه ارسالا والوجه الاخر هو الذي إذا مشى في اشب من فسيل أو شجر قبض على رأس السعفة أو على رأس الغصن لينحيها عن وجهه فإذا قضى وطره أرسلها من يده فهي لا محالة تسك وجه صاحبه الذي يتلوه لا يحفل بذلك ولا يعرف ما فيه وأما اللكان فالذي في فيه اللقمة ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها والمصاص الذي يمص جوف قصبة العظم بعد أن استخرج مخه واستأثر به دون أصحابه وأما النفاض فالذي إذا فرغ من غسل يده في الطست نفض يديه من الماء فنضح على أصحابه وأما الدلاك فالذي لا يجيد تنقية يديه بالأشنان ويجيد دلكها بالمنديل وله أيضا تفسير آخر وليس هو الذي تظنه وهو مليح وسيقع في موضعه إن شاء الله والمقور الذي يقور الجرادق ويستأثر بالأوساط ويدع لأصحابه الحروف والمغربل الذي يأخذ وعاء الملح فيديره إدارة الغربال ليجمع أبازيره يستأثر به دون أصحابه لا يبالي أن يدع ملحهم بلا أبزار والمحلق الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه نقول لهذا قبيح دع الكلام إلى وقت إمكانه والمسوغ الذي يعظم اللقم فلا يزال قد غص ولا يزال يسيغه بالماء والملغم الذي يأخذ حروف الرغيف أو يغمز ظهر التمرة بإبهامه ليحمل له من الزبد والسمن ومن اللبئ واللبن ومن البيض النيم برشت أكثر والمخضر الذي يدلك يده بالأشنان من الغمر والودك حتى إذا خضر وسود من الدرن دلك به شفته هذا تفسير ما ذكر الحارثي من كلام أبي فاتك فأما ما ذكره هو فإن اللطاع معروف وهو الذي يلطع إصبعه ثم يعيدها في مرق القوم أو لبنهم أو سويقهم وما أشبه ذلك والقطاع الذي عض على اللقمة فيقطع نصفها ثم يغمس النصف الآخر في الصباغ والنهاش هو معروف وهو الذي نهش اللحم كما ينهش السبع والمداد الذي ربما عض على العصبة التي لم تنضج وهو يمدها بفيه ويده توترها له فربما قطعها بنترة فيكون لها انتضاح على ثوب المؤاكل وهو الذي إذا أكل مع أصحابه الرطب أو التمر أو الهريسه أو الأرز فأتى على ما بين يديه مد ما بين أيديهم إليه والدفاع الذي إذا وقع في القصعة عظم فصار مما يليه نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير مكانه قطعة من لحم وهو في ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون إراغة اللحم والمحول هو الذي إذا رأى كثرة النوى بين يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه وأما ما ذكره من الضيف والضيف، فإن الضيفن ضيف الضيف وأنشد أبو زيد إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفا فأودى بما يقرى الضيوف الضيافن يقول الأكيل لا يكون إلا بالمعاينة وقد يكون الضيف وإن كان معه ضيفا لا يآكل من أضافه يقول فأكل الكثير من حيث لا أراه أهون علي وأما قوله الواغل أهون علي من الراش فانه يزعم أن طفيلي الشراب أهون علي من طفيلي الطعام وقول الناس فلان طفيلي ليس من أصول كلام العرب ليس كالراشن واللعموض وأهل مكة يسمونه البرقي وكان بالكوفة رجل من بني عبد الله بن غطفان يسمى طفيلاً وكان ابعد الناس نجعه في طلب الولائم والاعراس فقيل له لذلك طفيل العرائس وصار ذلك نبزا له ولقبا لا يعرف بغيره فصار كل من كانت تلك طعمته يقال له طفيلي هذا من قول ابي اليقظان ثم قال الحارثي وأعجب من كل عجب واطرف من كل طريف أنكم تشيرون علي بإطعام الأكلة و... إن مئة نسمة من مال رجل لكثير وأفضل من ذلك وأفضل إيمان ملزوم بالليل والنهار ولا يزال لسان أحدكم رطبا, بذي... رطباً من ذكر الله حدثنا فطر, حدثنا فطر عن منذر الثوري قال سمعت محمد بن الحنفية يقول ما يصنع أحدكم بالكلام بعد سبع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأمر, وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومسألة الخير وتعوذ من الشر حدثنا فطر عن المثنى بن الصباح عن عطائن الخراساني قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب الله له بكل واحدة منهن عشر حسنات ورفع له بهن عشر درجات ومن زاد زاده الله ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله ضاد الله في أمره ومن خاصم خصومة باطل وأعان على خصومة باطل كان في سخط الله حتى يفرغ ومن يغتب مؤمنا أو مؤمنة بغير علم حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج حدثنا مسعر عن عمر بن مرة قال سمعت مصعب بن سعد يقول إذا قال العبد سبحان الله قال الملك وبحمده فإن قال سبحان الله وبحمده صلت عليه الملائكة حدثنا مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الملك كيف أكتب قال أكتب له رحمتي كثيرا وإذا قال الله أكبر كبيرا قال الملك كيف أكتب قال أكتب رحمتي كثيرا حدثنا ليث عن مجاهد قال إن الله اختار لكم من الكلام أربعا من القرآن وليس من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حدثنا ليث عن الحكم عن عبيد بن عمير الليثي قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن جبن منكم عن العدو أن يجاهده وعجز عن الليل أن يكابده وظن بماله أن ينفقه فليكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله ولذكر الله أكبر قال قوله فاذكروني أذكركم فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه حدثنا مسعر عن أبي مصعب عن كعب قال قال موسى يا ربي إن من حال إن من حال الذي نكون عليه ما نجلك نذكرك عليه تصيب أحدنا الجنابة تصيب أحدنا الجنابة والغائط قال يا موسى اذكرني على كل حال حدثنا وقاء الأسدى عن سعيد بن جبير قال رأى عمر بن الخطاب إنسانا يسبح بتسبيح معه قال عمر إنما يجزيه من ذلك أن يقول سبحان الله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء من شيء بعد والحمد لله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء من شيء بعد والله أكبر كبيرا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء من شيء بعد حدثنا هارون بن عن ع... ابن أبي وكيع عن أبيه قال سأل ابن, سأل ابن عباس أي العمل أفضل قال ذكر الله أكبر حتى أعادها عليه ثلاث مرات ثم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا كانوا أضيافا لله وأطلت عليهم الملائكة بأجنحتها وكانوا زوارا لله حتى يخوض في حديث غيره ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عنه عنه ذيل عن هزيل عن ابن مسعود قال إن موسى لما قربه الله نجيا بطول سيناء أبصر عبدا جالسا في ظل العرش سأله أي ربي من هذا؟ فلم ينسبه أو يسمه قال هذا عبد لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله بر بالوالدين لا يمشي بالنميمة قال إيش جئت تبتغي يا موسى قال جئ جئت أبتغي الهدى قال فقد وجدته يا موسى قال اللهم اغفر لي ما خلا من ذنبي وما غبر وما أنت أعلم به مني اللهم إني أعوذ بك من وسوسة نفسي ومن شر عملي قال كفيت يا موسى قال ربي أي الأعمال أحب إليك أن أعمل؟ قال تدعوني فلا تنساني قال ربي أي العباد خير عملا أن أعمل بمثل عمله؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه قال ربي ومن يطيق أن لا يفتتن ويكذب؟ قال ربي أي عبادك على أثر ذلك أحسن عمل قال مؤمن في خلق حسن قال ربي أي عبادك على أثر ذلك شر عمل. قال قلب فاجر في خلق سيئ قال أي عبادك أشر عملا قال جيفة الليل بطال النهار حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن ميثم قال لما قرب الله موسى نجيا بطول سيناء قال أي عبادك أحب إليك قال أكثرهم ذكرى قال أي عبادك أعظم قال عالم يلتمس العلم قال ربي أي عبادك أصبر قال أكظمهم على الغيظ قال ربي أي عبادك احلم قال أملكهم لنفسه عند الغضب حدثنا عمر بن ذر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى نفر من أصحابه فيهم عبد الله بن رواحة يذكرهم بالله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابك فقال يا رسول الله أنت أحق مني قال أما إنكم الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معهم ثم تلا عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية إلى آخرها قال وما قعد عدتكم قط يذكرون الله إلا قعد معهم عددهم من الملائكة فإن حمدوا الله حمدوه وإن سبحوا الله سبحوه وإن كبروا الله كبروه وإن استغفروا الله أمنوا ثم عرجوا إلى ربهم فسألهم وهو أعلم منهم فقال أين ومن أين؟ قالوا ربنا عبيد لك من أهل الأرض ذكروك فذكرناك. قال ويقولون ماذا؟ قالوا ربنا حمدوك. قال أنا أول من عبد وآخر من حمد. قالوا وسبحوك. قال مدحي لا ينبغي لأحد غيري. قالوا ربنا كبروك. قال لي قال لي الكبرياء في السماوات والأرض وأنا العزيز الحكيم. قالوا ربنا استغفروك. قال إني أشهدكم أني قد غفرت لهم قالوا ربنا فيهم فلان وفلان قالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم قال عمر فذكرت ذلك لمجاهد فوافق أبي في هذا الحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال من قال لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله عرج بها ملك إلى السماء فلا يمر على ملء من الملائكة إلا استغفروا لصاحبها حتى يحيى بها وحتى يحي حتى يحيى حتى يحيى بها وجه رب العالمين. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال من قال حين يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله عنه كل كل ذنب في ذلك المجلس حدثنا ابن فضيل، حدثنا داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إن لله مائة اسم غير واحد من أحصاه دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبيد الله عن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم, خذوا جنتكم يعني السلاح من النار قالوا يا رسول الله أمن عدو الحضر قال لا ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لهن معقبات ومجنبات ومقدمات ومؤخرات وهن الباقيات الصالحات حدثنا عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني قال كان يقال إن من, إن من ستري ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه بسم الله حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن إسماعيل عن أبي سعيد الخدري قال كان أبو سعيد إذا فرغ من طعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال إن الله لا يحب أن يذكر في الأسواق وذلك للغط الناس وغفلتهم وإني لآتي السوق ومالي فيه حاجة إلا أن أذكر الله حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال أنيروا بيوتكم بذكر الله واجعلوا لبيوتكم من صلاتكم جزءا ولا تتخذوها قبرا كما اتخذت اليهود والنصارى بيوتهم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما يضيء النجوم لأهل الأرض حدثنا إبراهيم الهجري عن الوليد بن عتبة قال قال علي رضي الله عنه على ابن آدم سبعة أغلاق فإن حدث نفسه بحسنة فأخرجها من الأغلاق كلها كتبت له عشرا وإن لم يخرجها من الأغلاق كتبت حسنة وإن حدث نفسه بسيئة فأخرجها من الأغلاق كلها كتبت سيئة وإن لم يخرجها من الأغلاق كلها لم يكتب عليه شيء فقالوا يا أبا الحسن ما هذه الأغلاق؟ قال القلب غلق واللسان غلق واللهات غلق واللحيان غلق والشفتان غلق حدثنا داود عن عامر قال قال عبد الله أربع لا يهلك بعدهن إلا هالك قال إذا عمل الرجل الحسنة كتبت عشرا وإن هم بها ولم يعملها كتبت حسنة وإن عمل, وإن عمل سيئة كتبت سيئة وإن لم يعملها وهم بها لم يكتب عليه شيء حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن, عن محمد بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل قال بينا نحن عند عبد الله إذ جاءت جارية إلى سيدها وقالت ما يقعدك قم قم فابتغي راقيا فإن فلانا قد لقع فرسك فتركه يدور كأنه فلك فقال عبد الله لا تبتغي راقيا ولكن ائته فاتفل في منخره من الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقل بسم الله لا بأس أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت قال فما قمنا من عند عبد الله حتى جاء فقال قلت الذي قلت فلم أبرح حتى أكل وشرب وراث وبال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه قال فهمزه الموت ونفثه الشعر ونفخه الكبر حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال ذكرت ذكرت, الغي... ذكرت الغيلان عند عمر، فقال إنه ليس من شيء يستطيع يتغير عن خلق الله الذي خلقه، ولكن لهم سحرة، ولكن لهم سحرة كسحارتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. حدثنا العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو قال جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال فلان شاك. قال فيسرك أن يبرأ قال قل اللهم يا حليم يا كريم اشف فلانا حدثنا ليث عن مجاهد عن تبيع قالت قال كعب لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود أصيح مع الحمير الناهقة وأعوي مع الكلاب العاوية أعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الذي لا يخفر جاره من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما خلق وذرى وبرأ حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قال ما تعار عبد من الليل فقال لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي إلا خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها حدثنا ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال إذا استيقظ الرجل فقال سبحان الله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قال الله صدق عبدي وشكر قال ويقول عند ذلك اللهم اغفر لي ذنبي يوم تبعثني, يوم تبعثني من قبري اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حدثنا حصير بن عبد الرحمن عن مجاهد قال انطلقت أنا ويحيى ابن جعدة فدخلنا على رجل من الأنصار يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو يحدث القوم قال إذا كان جوف الليل أو من آخر الليل اطلع ملك من السماء فقال سبحان الملك القدوس ثم اطلع آخر فقال سبحان الملك القدوس فذلك حين تخرج الطير أجنحتها ثم يطلع آخر فيقول يا باغي الخير أقبل ثم يطلع آخر فيقول يا باغي الشر أقصر ثم يطلع آخر فيقول اللهم اجعل لكل منفق خلفا ثم يطلع آخر فيقول اللهم اجعل لكل ممسك تلفا حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سالم بن أبي الجعد قال إن مما خلق الله لديك رجلاه في الأرض السفلى وجناحاه في الهواء وعنقه مثنية دون العرش ينادي كل ليلة سبحان الملك القدوس ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ربنا الله الملك الرحمن لا إله إلا هو وعنده تحرك الدجاج أجنحتها حدثنا مسعر عن عنقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط قال أصاب خالد بن الوليد أرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم رب السماوات السبع وما أظلت والأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك جميعا كلهم أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفتح أبواب السماء للثلث الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده ألا عبد يسألني أعطيه فما يزال كذلك حتى يطلع, حتى يطلع الفجر حدثنا حمزة الزيات عن زياد عن نبي هريرة أبدلته ضحكا في نور قدس حدثنا الحسن بن يوسف بن يزيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أيوب بن عثمان الأزدي قال حدثني أبو بصره عن الحسن قال إن العينين إن العينين لا تبكيان وإن القلب لا يشهد عليهما بالكذب ولو بك عبد من خشية الله برحمة من حوله ولو كانوا عشرين ألفا. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أبي بن عمر الزهراني قال حدثنا عبد الله بن يزيد التميمي. ابن يزيد التميمي عن الحسن قال بلغنا أن الباكي من فشية الله لا يخطر من دموعه قطرة على الأرض حتى تعتق حتى رقبته من النار ولو أن باكي بكى في ملء من لرحم لرحموا جميعا ببكائه وهنا نقاط تدل على طرس وبياط له وزن إلا البكاء فإنه لا يوزن حدثني محمد قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عتبة بن عبد الله الأصم قال سمعت فرقد السبхи يقول بلغنا أن الأعمال كلها أن الأعمال كلها توزن إلا الدماء تخرج من عين العبد من خشية الله فإنه ليس لها وزن ولا قدر وإنه لا يطفئ البحور البحور من النار حدثني محمد قال حدثني أبو حفص الحبطي قال حدثنا زرعة الأعشى عن وهب بن منبه قال البكاء من خشية الله تعالى مثاقيل بر من خشة الله تعالى مثاقيل بر ليس ثوابه وزنا إنما يعطى الباكي من خشية الله والصابر على طاعة الله أجرهم بغير حساب حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن ثور ابن أبي الخلال العتكي قال حدثنا سوادة ابن أبي الأسود قال سمعت شهر بن حوش يقول لو أن عبدا بكى في ملئ من الناس لرحموا ببكائه حدثني محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سليمان وهو غير التنمي عن عبيدة بن حسان عن النضر بن سعيد رفعه قال مغرورقت عينا عبد خشية الله إلا حرم الله جسدها على النار فإن فاضت على خده لم, لم يرهق، لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة، ولو أن عبدا بكى في أمّة من الأمم، لانج الله ببكاء ذلك العبد، ببكاء ذلك العبد تلك الأمّة من النار وما من عمل إلا له وزن أو ثواب إلا الدموع فإنها تطفئ بحورا من النار. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال إن لا تطفئ البحور من النيران فإن سالت على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار وما بكى عبد من فشية الله إلا خشعت لذلك جوارحه وكان مكتوبا في الملأ الأعلى باسمه واسم أبيه منورا من قلبه بذكر الله حدثني محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا الله بن أبي سعيد السراج قال كنا عند الحسن يوما وهو يعظ فانتحب رجل من ناحية المجلس فقال الحسن أيها الباكي أشدد أو قال أحدد فإنه بلغنا أن الباكي من فشة الله مرحوم يوم القيامة حدثني محمد قال حدثنا حبان بن هلال عن جعفر بن سليمان قال وعرى مالك بن دينار يوما فتكلم فبكى حوشب فضرب مالك بيده على منكبه وقال ابكي يا أبا بشر فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال سمعت فرقد السبخي يقول قرأت في بعض الكتب قل للبكائين من خشية الله أبشروا فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت. حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر عن عثمان بن طليق عن أبي ميمون البراد قال قال رجل للحسن أوصني قال رطب لسانك بذكر الله وندي جفونك بالدموع من خشية الله فقل من طلبت لديه فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدركه. حدثني محمد قال حدثني شعيث ابن محرز قال حدثني صالح المري قال بلغني عن كعب أنه كان يقول من بكى خوفا من ذنب غفر له ومن بكى اشتياقا إلى الله أباح النظر, النظر إليه تبارك وتعالى يراه متى شاء حدثني محمد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثني النظر بن إسماعيل قال حدثني عيسى المعلم عن زاذان أبي عمر قال بلغنا أنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها ومن بكى شوقا إلى الجنة أسكنه الله إياها حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني بن زاذان الصيدلاني قال سمعت يزيد بن أبان الرقاشي يقول بلغني أنه من بكى على ذنب من ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب ومن فاضت عيناه من خشية الله أعطي الأمان يوم القيامة حدثني محمد قال حدثنا عمر بن جرير قال سمعت أبا طالب بن القاص يحدث عن عطية العفي قال بلغني أن من بكى على خطيئته محيت عنه قال عمرو حدثني الأشجعي عن أبي طالب عن عطية قال وكتبت له حسنة حدثني محمد قال حدثنا خالد بن يزيد القرني عن خازم بن حسين عن مالك بن دينار قال البكاء على الخطيئة يحط الدنوب كما تحط الريح الورق اليابس الورق اليابس حدثني محمد قال حدثني مالك بن ضيغم قال سمعت بكر بن مصاد يقول سمعت عبد, ال... عبد الواحد بن زيد يقول يا إخوتاه ألا تبكون شوقا إلى الله ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم, يحرم... لم, يح... لم يحرمه النظر إليه يا إخوتاه ألا تبكون خوفا من النار ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها يا إخوتاه ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة ألا إنه من بكى خوفا من ذلك ألا شوفي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يا إخوتاه ألا تبكون بلا فبكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم جعل يبكي حتى غشي عليه حدثني محمد قال حدثني أحمد بن سهل أحمد بن سهل الأردني قال حدثني رشدين بن سعد عن بعض أصحابه قال قرأت في بعض الكتب قل للمؤيدين من عبادي قل للمؤيدين من عبادي فليجالس البكائين من خشيتي لعلي أصيبهم برحمتي إذا أنا رحمت البكائين حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثني محمد بن سليم مولى بني ليث قال سمعت هارون بن رئاب قال بلغني أن البكاء مثاقيل لو وزن بالمثقال الواحد, الواحد منه مثل جبال الدنيا أو قال جبال الأرض رجح البكاء وإن الدمعة لتنحدر فتطفئ البحور من النار وما بكى عبد مخلص في ملء من الملأ إلا غفر لهم جميعا ببركة بكائه حدثني محمد قال حدثني حسين بن موسى قال حدثنا أبو المغيرة القاص، قال قال عمر بن ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن الرحمة قد تنزلت عليه حدثني محمد قال حدثني أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج عن أبي معشر قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بالدموع ويقول بلغني أن النار لا تمس موضع الدموع حدثني محمد قال حدثنا عمار بن عثمان قال حدثنا حزم القطعي قال سمعت يزيد الرقاشي يقول بلغنا أن الباكي من خشية الله تهتز له البقاع تهتز له البقاع التي يبكي عليها وتغمره الرحمة ما دام باكيا حدثني محمد قال حدثني إسحاق بن منصور عن عبثر عن أبي الجودي قال قال لي عمر بن عبد العزيز يا أبا الجودي اغتنم الدمعة, اغتنم الدمعة تسيلها على خدك لله تسيلها على خدك لله حدثني محمد قال حدثني عمار بن عثمان قال حدثني حماد بن يحيى الأبح قال سمعت محمد بن واسع ورأى رجلا يبكي فقال بلغنا أن الباكي مرحوم فمن استطاع أن يبكي فليبكي فمن استطاع أن يبكي فليبكي فلمثل ما يقدم عليه فليبكي له حدثني محمد قال حدثنا مطرف أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سمعت أبا حازم يقول بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح لرحمته وحدثني محمد قال حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال سمعت ابن السماك يذكر عن المفضل بن مهلهل قال بلغني أن العبد إذا بكى من خشية الله ملئت جوارحه نورا واستبشرت ببكائه وتداعت بعضها بعضا ما هذا النور فيقال لها هذا هذا غشكم من نور البكاء أو هذا غشيكم من نور البكاء حدثني محمد قال حدثني إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي قال حدثنا محمد بن صبيح العجلي قال سمعت ابن ذر يقول بلغني أن الباكي من خشيته يبدل الله مكان كل قطرة أو دمعة تخرج من عينيه أمثال الجبال من النور في قلبه ويزاد في قوته للعمل ويطفأ بتلك المدامع بحور من نار حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر قال سمعت سفيان بن عينة يقول البكاء من مفاتيح التوبة ألا ترى أنه يرق فيندم حدثني محمد قال حدثني نوح بن يحيى الزراد قال حدثني قثم العابد عن حمزة الأعمى قال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 وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي واتيه مع الناس وهو يبكي وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه فقلت له يوما يا أبا سعيد إنك لتكثر من البكاء فبكى ثم قال يا بني فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي يا بني إن البكاء داع إلى الرحمة فإن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكيا ففعل لعله يراك على حالة فيرحمك بها فإذا أنتقدنا جوته من النار حدثني محمد قال حدثني عبد عبيد الله بن محمد عن إسماعيل بن ذكوان قال دخل اياس ابن معاوية وأبوه إلى مسجد فيه قاص يقص عليهم فلم يبق أحد من القوم إلا بكى غير اياس وابيه فلما تفرقوا قال معاوية بن قرة لابنه أترانا شر أهل هذا المجلس قال إياس إنما هي رقّة في القلوب، فكما تسرع إلى الدمع، فكذلك تسرع إليها الفتنة. فقال معاوية ما أدرى ما تقول يا بني، غير أنهم قد تعجلوا الرقة وجاء الرحمة. قد تعجل الرقّة ورجاء الرحمة. حدثني محمد قال حدثنا أبو إسحاق الضرير في قنطرة قر قرّه. قال حدثنا عبد ربه أبو كعب صاحب الحرير قال كنا عند معاوية بن قرة فذكر شيئا فنحب رجل من ناحية المجلس فقال له معاوية بن قرة أعطاك الله أملك فيما بكيت عليه قال فارتجت الحلقة بالبكاء وحدثني محمد قال حدثنا فهد بن حيان قال حدثنا أشرس الهذلي قال سمعت فرق ذن السبخية يقول قرأت في بعض الكتب إن العبد إذا بكى من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه ولو أن عبدا جاء بجبال الأرض ذنوبا وآثاما لوسعته الرحمة إذا بكى وإن الباكي على الجنة تشفع له الجنة إلى ربها فتقول يا رب أدخله الجنة كما بكى علي وإن النار تستجير له من ربها فتقول فتقول يا رب أجره من النار كما كما استجارك مني وبكى خوفا من دخولي حدثني محمد قال حدثنا عبد الملك بن قريب قال حدثنا غاضرة بن قرهد قال كان فرقد, فرقد السبخي قد بكى حتى أضربه ذلك البكاء وتناثرت أشفاره فقيل له في ذلك فقال بلغني أن كل عين بكت من خشية الله لا يصيبها لفح النار يوم القيامة. قال فكان يبكي ويبكي فكان يبكي ويبكي أصحابه. حدثني محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عمر العمر عمر الأشج عن أبي عمران الجوني قال لكل أعمال البر جزاء وفي كلها خير إلا الدماء إلا الدماء تخرج من عين العبد فليس لها كيل ولا وزن حتى يطفأ بها بحار من النيران حدثني أبي رحمه الله وأبو خيثمة عن الوليد بن مسلم عن ثابت بن سرح أبي سلمة الدوسي عن سالم بن عبد الله قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني عينين الطالتين تبكيان بظروف الدموع وتشفيانني من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا استدعاء البكاء حدثني رون بن عبد الله بن مروان قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن عمران أبي يحيى التغلبي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس بكو فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول فتنفد الدموع فتقرح العيون حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن إسحاق, بن إسحاق الحضرمي قال سمعت صالحا المري يقول للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال فإن أجابت على ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين أطباق النيران قال ثم صاح وغشي عليه فتصايح الناس من نواحي المجلس حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين حدثنا محمد بن سليمان الأسدي محمد بن سليمان الأسدي, الأسدي قال حدثنا حمد بن زيد عن المعلب بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي فقال أدنه من الذكر حدثني محمد بن الحسين قال حدثني مهدي بن حفص قال سمعت أبا عبد الرحمن المغازلي يقول قال رجل ببلاد الشام في بعض تلك السواحل لو بك العابدون على الشفقة حتى لم يبق في أجسادهم جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك دموعا جارية وبقيت الأبدان يبسا خالية تردد فيها الأرواح إشفاقا ووجلا من يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت لكانوا محقوقين بذلك ثم غشي عليه حدثني محمد قال حدثنا قال حدثني إبراهيم بن بكر الشيباني عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه قال كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم ينظر إليهم فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط فيجتمع الناس عليه فيقولون فيقولون مجنون قال وكان يأتي مزبلة بالكوفة قديمة فيصعد عليها فيجلس ثم يبكي حتى تأتيه الشمس فينزل فيتبعه الصبيان حتى يأتي المسجد فيدخل حدثني أبو عقيل الأسدي قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن البختري ابن يزيد بن جارية الأنصاري أن رجلا من العباد وقف على كير حداد وقد كشف عنه فجعل ينظر إليه ويبكي قال ثم شهق ثم شهق شهقة فمات حدثني محمد بن الحسين قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا أبو عمر الصفار عن مالك بن دينار قال دخلت مع الحسن السوق فمر بالعطارين فوجد تلك الرائحة فبكى ثم بكى حتى خفت أن يغشى عليه ثم قال يا مالك والله ما هو إلا حلول القرار من الدارين جميعا الجنة أو النار ليس هناك منزل ثالث من أخطأته والله الرحمة صار إلى عذاب الله قال ثم جعل يبكي فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات حدثني أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمران بن أبي جميل دمشقي قال حدثنا شهاب بن فراش قال حدثنا أبو الهيثم بياع القصب قال مررت أنا وسعيد بن جبير على بني الأشعث وإذا هم على طنافس وعليهم ألوان الخز فسلم عليهم فجعلوا يقولون له مرحبا بأبي عبد الله ويسلمون عليه اجلس فلما ولى عنهم بكى حتى بلغ الكناسة بكاء شديدا قلت ما يبكيك قال إنني ذكرت الجنة ونعيمها وشبابها حين رأيت هؤلاء حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إبراهيم بن مهدي قال سمعت أخا, أخا لشعيب بن صفو بن سمعت أخا لشعيب بن صفوان يذكر عن بعض المشيخة عن مولى لعبد الله بن عبد عن لعمر بن عبد العزيز قال استيقظ ذات ليلة باكيا فلم يزل يبكي حتى استيقظت قال وكنت أبيت معه فربما منعني النوم كسرة فربما منعني النوم بكائه قال فأكثر ليلة ليلة إذن البكاء جدا فلما أصبح دعاني فقال أي بني ليس الخير أن يسمع أن يسمع لك ويطاع إنما الخير أن تكون قد عقلت عن ربك ثم أطعته يا بني لا تأذن اليوم لأحد علي حتى أصبح ويرتفع النهار فإني أخاف أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني فقلت بأبي أنت يا أمير المؤمنين رأيتك الليلة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مثله قال فبكى ثم بكى ثم قال يا بني إني والله ذكرت الموقف بين يدي الله قال ثم غشي عليه فلم يفق حتى على النهار فما رأيته بعد ذلك مبتسما حتى مات حدثني محمد قال حدثني يوسف بن الحكم قال حدثني عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة فبكى أهل الدار, فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء فلما تجلى عنهم العبر قالت فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت قال ذكرت يا, فاطمة ذكرت يا فاطمة من صرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير ثم صرخ وغشي عليه حدثني محمد قال حدثني مالك بن ضيغم قال حدثني مسمع بن عاصم قال بيت أنا وعبد العزيز بن سلمان وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل فبكى كلاب حتى خشيت أن يموت ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم بكى سلمان لبكائهم وبكيت والله لبكائهم لا أدري ما أبكاهم فلما كان بعد سألت عبد العزيز فقلت يا أبا محمد ما أبكاك ليلتك فقال إني والله نظرت إلى أمواج البحر تموج وتخيل فذكرت أطباق النيران وزفراتها، فذلك الذي أبكاني. ثم سألت كلابا أيضا، نحو مما سألت عبد العزيز، فوالله لك أنما قصته لك أنما قصته فقال لي مثل ذلك. ثم سألت سلمان الأعرج نحوا مما سألتهما فقال لي ما كان في القوم شر مني. ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما كانوا يصنعون بأنفسهم حدثني محمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد ربه أبو كعب عن بكر بن عبد الله المزني أن أبا موسى خطب الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان يعني الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة عن المغيرة, عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه قال كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرج حديدة من النار فقام ينظر إليها ويبكي وحدثني محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا النضر بن إسماعيل قال مر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانه فجلس يحمد الله ويبكي فمر به رجل فقال ما يبكيك رحمك الله قال ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل البلاء بأهل النار فذلك الذي أبكاني حدثني محمد قال حدثني موسى بن داود قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن, عن ابن أبي الذباب أن طلحة وزبيرا مرّا بكير حداد فوقفا ينظران ينضر ينضر إليه ويبكيان قال ومرّا بأصحاب الفاكهة والرياحين فوقفا يبكيان ويسألان الله الجنة قال النظر وحدثنا الأعمش أن الربيع بن ختيم مر في الحدادين فنظر في كير فصعق حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن بستام قال حدثنا عبد العزيز بن علي الصراف أن حسان بن أبي سنان قدم له قدم له سكر من الأهواز فربح فيه مالا كثيرا فدخل عليه قوم من إخوانه يهنئونه بذلك فوجدوه في ناحية الحجرة يبكي فقالوا يا أبا عبد الله هذه نعمة من الله عليك ففيما البكاء قال إني خشيت والله أن يكون ذلك سكرا فاستدراجا وإني أستغفر الله من نسياني ما ذكرني به ربي ومن غفلتنا عن ذلك حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن حفص القرشي قال بعث بعض الأمراء إلى عمر ابن المنكدر بمال فجاء به الرسول فوضعه بين يديه فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ثم جاء أبو بكر فلما رأى عمر يبكي جلس يبكي لبكائه ثم جاء محمد فجلس يبكي لبكائهما فاشتد بكاؤهم جميعا فبكى الرسول أيضا لبكائهم ثم أرسل إلى صاحبه فأخبره بذلك فأرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يستعلم علم ذلك البكاء فجاء ربيعة فذكر ذلك لمحمد فقال محمد سله فهو أعلم ببكائه مني فاستأذن عليه ربيعة فقال يا أخي ما الذي أبكاك من صلة الأمير لك قال إني والله خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب فذلك الذي أبكاني قال فأمر بالمال فتصدق به على فقراء أهل المدينة فجاء ربيعة فأخبر, فأخبر الأمير بذلك فبكى وقال هكذا والله يكون الخير حدثني محمد قال حدثني الحميدي عن سفيان قال كان عمر بن عبد العزيز يوما ساكتا وأصحابه يتحدثون فقالوا له, فقالوا له ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين قال كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيها وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى أسباب البكاء حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد قال حدثنا مروان بن معاوية عن سيف بن أبي سيف عن ابن لعبد الله بن خازم السلمي عن كعب قال إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه ملكا يمسح كبده بجناحه فإذا مسح كبده بكى حدثني محمد بن أبي بلال قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن أبي المهاجر عن مكهول قال أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا حدثني محمد بن الفسين قال حدثني يوسف بن الحكم عن فياض بن محمد قال كان شيخ هنا من قريش سريع الدمعة كثيرا وكان ما علمته من المتهجدين قليل الآثام معتزلا للناس فذكرته يوما لبعض علمائنا فقلت هذا الشيخ طويل الاجتهاد وما أظنه اقترف اثما منذ خمسون عاما أو ما شاء الله ثم هو الدهر يبكي فقال للرجل ما ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا ندي العينين دهره قلت وكيف ذاك قال لأن البدن إذا عري دق فكذلك القلب فكذاك القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته قال فعلمت أن ذاك كما قال حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر السعدي قال قال لي أبو عبد الله البراثي لا تند العين حتى يحترق القلب فإذا احترق القلب تلهب شغفه فهاج إلى الرأس دخانه فاستنزل الدموع من الشؤون إلى العين فسجم فسجمته حدثني محمد قال حدثني مالك بن ضيغة من الراسب عن أبيه قال كان يقال إن كثرة الدموع وقلتها إن كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب حتى إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى والقليل من التذكرة يجزئه حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر عن مسمع بن عاصم قال سألت عابدا من أهل البحرين فقلت ما بال الحزين يجيبه قلبه إذا شاء وتهمل عيناه عند كل حركة فقال أخبرك عن ذاك إن الحزين بدا به الحزن فجال في بدنه فأعطاه كل عضو بقسطه ثم رجع إلى القلب والرأس فسكنهما فمتى حرك القلب؟ فمتى حرك القلب؟ فمتى حرك القلب بشيء تحرك؟ فهاجت الحركة مصاعدة فاستثارت الدموع من شؤون الرأس حتى تس حتى تسلمها إلى العين فتذريها حين إلى الجفون ثم خنقته عبرته فقام حدثني محمد قال حدثني أحمد بن سهر قال قال, قال لي أبو معاوية الأسود يا أبي علي من أكثر لله الصدق نديت عيناه وأجابته إذا دعاهما حدثني محمد قال حدثني راهويه أبو سهل قال قلت لسفيان بن عيينة ألا ترى إلى أبي علي يعني في الطرار وهذا مع قولكم إن نزول دور الكراء أصوب من نزول دور الشراء وقلتم لأن صاحب الشراء قد أغلق رهنه وأشرط نفسه وصار بها ممتحنا. وبثمنها مرتهنا، ومن اتخذ دارا فقد أقام كفيلا لا يخفر وزعيما لا يغرم وإن غاب عنها حن إليها وإن أقام فيها ألزمته المؤن وعرضته للفتن إن أساء جواره وانكر مكانه وبعد مصلاه ونأت عنه سوقه وتفاوتت حوائجه ورأى أنه قد أخطأ في اختيارها على سواها وأنه لم يوفق لرشده حين آثرها على غيرها وإن من كان كذلك فهو عبد داره وخول جاره وإن صاحب الكراء الخيار في يده والأمر إليه فكل دار هي له متنزه إن شاء ومسكن إن شاء لم يحتمل فيها اليسير من الذل ولا القليل من الضيم ولا يعرف الهوان ولا يسام الخسف ولا يحترس من الحساد ولا يدار المتعللين وصاحب الشاء يجرع المرار ويسقى بكأس الغيظ ويكد بطلب الحوائج ويحتمل الذلة وإن كان ذا أنفه إن عفا عفا على كظم ولا يوجه ذلك منه إلا إلى العجز وإن رام المكافأة تعرض لأكثر مما انكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق وزعمتم أن تسقط الكراء اهون إذ كان شيئا بعد شيء وأن الشدائد إذا وقعت جملة جاءت غامرة للقوة فأما إذا تقطع وتفرق فليس يكترث لها إلا من تفقدها وتذكرها ومال الشراء يخرج جملة وثلمته في المال واسعة وطعنته نافذة وليس كل خرق يرقع ولا كل خارج يرجع وأنه قد أمن من الحرق والغرق وميل أسطوان وانقصاف سهم واسترخاء أساس وسقوط سترة وسوء جوار وحسد مشاكل وأنه إنا لا يزال في بلاء وإما أن يكون متوقعا لبلاء وقلتم إن كان تاجرا فتصريف ثمن الدار في وجوه التجارات اربح وتحويله في أصناف البياعات أكيس وإن لم يكن تاجرا ففيما وصفناه له ناه وفيما عددنا له زاجر فلم تمنعكم حرمة المساكنة وحق المجاورة والحاجة إلى السكنة وموافقة المنزل أن أشرتم على الناس بترك الشراء وفي كساد الدور فساد لأثمان الدور وجرأة للمستأجر واستحطاط من الغلة وخسران في أصل المال وزعمتم أنكم قد أحسنتم إلينا حين حثثتم الناس على الكراء لما في ذلك من الرخاء والنماء فأنتم لم تريدوا نفعنا بترغيبهم في الكراء بل إنما أردتم أن تضرونا بتزهيدكم في الشراء وليس ينبغي أن يحكم على كل قوم إلا بسبيلهم وبالذي يغلب عليهم من أعمالهم فهذه الخصال المذمومة كلها فيكم وكلها حجة عليكم وكلها داعية إلى تهمتكم وأخذ الحذر منكم وليست لكم خصلة محمودة ولا خلة فيما بيننا وبينكم مرضية وقد أريناكم أن حكم النازلين كحكم المقيمين وأن كل زيادة فلها نصيب من الغلة ولو تغافلت لك يا أخى أهل البصرة عن زيادة رجلين لم أبعدك على قدر ما رأيت منك أن تلزمني ذلك فيما يتبين حتى يصير كراء الواحد ككراء الألف وتصير الإقامة كالضعن والتفريغ كالشغل وعلى أني لو كنت أمسكت عن تقاضيك وتغافلت عن تعريفك ما عليك لذهب الإحسان إليك باطلا اذ كنت لا ترى للزيادة قدرا وقد قال الأول والكفر مخبثة لنفس المنعم وقال الآخر تبدلت بالمعروف نكرا وربما تنكر للمعروف من كان يكفر أنت تطالبني ببغض المعتزلة للشيعة وبما بين أهل الكوفة والبصرة وبالعداوة التي بين أسد وكندة وربما في قلب الساكن من استثقال المسكن وسيعين الله عليك والسلام قال إسماعيل بن غزوان لله در الكندي ما كان أحكمه وأحضر حجته وأنصح جيبه وأدوم طريقته رأيته وقد أقبل على جماعة ما فيها إلا مفسد أو من يزين الفساد لأهله من شاعر بوده أن الناس كلهم قد جاوزوا حد المسرفين إلى حدود المجانين ومن صاحب تنقيع واستئكال ومن ملاق متقرب فقال تسمون من منع المال من وجوه الخطا وحصنه خوفا من الغيلة وحفظه إشفاقا من الذلة بخيلا تريدون بذلك ذامه وشينه وتسمون من جهل فضل الغنى ولم يعرف ذلة الفقر وأعطى في السرف وتهاون بالخطأ وابتذل النعمة وأهان نفسه بإكرام غيره جوادا تريدون بذلك حمده ومدحه فاتهموا على أنفسكم من قدمكم على نفسه فإن من أخطأ على نفسه فهو أجدر أن يخطئ على غيره ومن أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يوجد في العين كان أجدر أن يخطئ في باطن دينه وفيما يوجد بالعقل فمدحتم من مدح صنوف الخطأ وذممتم من جمع صنوف الصواب فاحذروا كل الحذر ولا تأمنوهم على حال قال اسماعيل وسمعت الكندي يقول إنما المال لمن حفظه وإنما الغنى لمن تمسك به ولحفظ المال بنيت الحيطان وغلقت الأبواب واتخذت الصناديق وعملت الأقفال ونقشت الرشوم والخواتيم وتعلم الحساب والكتاب فلم يتخذون هذه الوقايات دون المال وأنتم آفته وأنتم سوسه وقادحه وقد قال الأول احرس أخاك إلا من نفسه ولكن أحسب أنك قد أخذته في الجواسق وأودعته الصخور، ولم يشعر به صديق ولا رسول ولا معين، ومن لك بألا تكون أشد عليه من السارق وأعدى عليه من الغاصب، واجعلك قد حصنته من كل يد لا تملكه، كيف لك من أن تحصنه من اليد التي تملكه، وهي عليه أقدر ودواعيها أكثر، وقد علمنا، أن حفظ المال أشد من جمعه وهل أتي الناس إلا من أنفسهم ثم ثقاتهم فالمال لمن حفظه والحسرة لمن أتلفه وانفاقه هو تلافه وإن حسنتموه بهذا الاسم وزينتموه بهذا اللقب وزعمتم أن ما سمينا البخل اصطلاحا والشح اقتصادا كما سمى قوم الهزيمة حيازا والبذاء عارضا والعزل عن الولاية صرفا والجائر على أهل الخراج مستقصيا بل أنتم الذين سميتم السرف جودا والنفج أريحية وسوء نظر المرء لنفسه ولعقبه كرما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول وأنت تريد أن تغني عيال غيرك بإفقار عيالك وتسعد الغريب بشقوة القريب وتتفضل على من لا يعدل عنك ومن لو أعطيته أبدا أخذ أبدا قد علمتم ما قال صاحبنا لأخي تغلب فإنه قال يا أخا تغلب إني والله كنت أجري ما جرى هذا الغيل وأجري وقد انقطع النيل إني والله لو أعطيتك لما وصلت إليك حتى أتجاوز من هو أحق بذلك منك إني لو أمكنت الناس من مالي لنزعوا داري طوبة طوبة إنه والله ما بقي معي منه إلا ما منعته الناس ولكني أقول والله إني لو أمكنت الناس من نفسي لدعوا رقي بعد سلب نعمتي قال إسماعيل وسمعته يقول عجبت لمن قل الدراهمه كيف ينام ولكن لا يستوي من لم ينم سرورا ومن لم ينم غما. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية المرء يوم فقره وحاجته وقبل أن يغرغر الثلث والثلث كثير فاستحسنت الفقهاء وتمنى الصالحون أن نغض من الثلث شيئا لاستكثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث ولقوله إنك إن تدعيا عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرحم عيالنا إلا بفضل رحمته لنا فكيف تأمرونني أن اوثر أنفسكم على نفسي وأقدم عيالكم على عيالي وأن أعتقد الثناء بدلا من الغنى وأن أكنز الريح واصطنع السراب بدلا من الذهب والفضة قال إسماعيل وسمعته يقول لعياله وأصحابه اصبروا عن الرطب عند ابتدائه وأوائله وعن باكورات الفاكهة فإن للنفس عند كل طارف نزوه وعند كل هاجم بدوة وللقادم حلاوة وفرحة وللجديد بشاشة وغرة فإنك متى ردتها ارتدت ومتى ردعتها ارتدعت والنفس عزوف ونفور ألوف وما حملتها احتملت وإن أهملتها فسدت فإن لم تكف جميع دواعيها وتحسم جميع خواطرها في أول رده صارت أقل عددا وأضعف قوة فإذا أثر ذلك فيها فعظها في تلك الباكوره بالغلاء والقلة فإن ذكر الغلاء والقلة حجة صحيحة وعلة عالمة في الطبيعة فإذا أجابتك في الباكوره فسمها مثل ذلك في أوائل كثرتها واضرب نقصان الشهوة ونقصان قوة الغلبة بمقدار ما حدث لها من الرخص والكثرة فلست تلقى هذا الحساب من معالجة الشهوة في غدك إلا مثل ما لقيت منها في يومك حتى تنقضي أيام الفاكهة وأنت على مثل ابتداء حالك وعلى أول مجاهدتك لشهوتك ومتى لم تعد أيضا الشهوة فتنة والهوى عدوا اغتذرت بهما وضعفت عنهما وأتمنتهما على نفسك وهما أحضر عدو وشر دخيل فاضمنوا لي النزوة الأولى أضمن لكم تمام الصبر وعاقبة اليسر وثبات العز في قلوبكم والغنى في أعقابكم ودوام تعظيم الناس لكم فإنه لو لم يكن من منفعة الغنى إلا أنك لا تزال معظما عند من لم ينل منك قط درهما لكان الفضل في ذلك بينا والربح ظاهرا ولو لم يكن من بركة الثروة ومن منفعة اليسر إلا أن رب المال الكثير لو اتصل بملك كبير وفي جلسائه من هو أوجب حرمة وأقدم صحبه وأصدق محبة وأمتع امتاعا وأكثر فائدة وصوابا إلا أنه خفيف الحال قليل ذات اليد ثم أراد ذلك الملك أن يقسم مالا أو يوزع بينهم طرفا لجعل حظ الموسر أكثر وإن كان في كل شيء دون أصحابه وحظ المخف أقل وإن كان في كل شيء فوق أصحابه قد ذكرنا رسالة سهل بن هارون ومذهب الحزامي وقصص الكندي وأحاديث الحارثي واحتجاجاتهم وطرائف بخلهم وبدائع حيلهم. قصة محمد بن أبي المؤمل قلت لمحمد بن أبي المؤمل أراك تطعم الطعام وتتخذه وتنفق المال عليه وتجوده وليس بين قلة الخبز وكثرته كثير ربح والناس يبخلون من قل عدد خبزه ورأوا أرض خوانه وعلى أني أرى جماجم من يأكل معك أكثر من عدد خبزك وأنت لو لم تتكلف ولم تحمل على مالك بإيجاده رحمه الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا